موطني، موطني يا موطن الهادي الأمين، موطني، موطني يا فخر كل المسلمين، موطني، موطني يا طهر أرض الحرامين، لك قلبي، لك قلبي مخلصا عبر السنين، موطني. موطني يا موطن الهادي الأمين موطني موطني يا فخر كل المسلمين موطني موطني يا طهر أرض الحرمين لاك قلبي لك قلبي مخلصا عبر السنين لك قلبي مخلصا عبر السنين منك شع النور يا خيرى بلاد وانتهى ظلم وجور وفساد منك شع النور يا خيرى بلاد وانتهى ظلم وجور وفساد واغدى القران هدي للعباد وازدها عهد الهدى الراشدين وامد القران هدي للعباد استهداه عبد الهدى الراشدي موطني موطني يا موطن الهادي الأمين موطني موطني يا فخر كل المسلمين موطني موطني يا طهر أرض الحرمين لك قلبي لك قلبي مخلصا عبر السنين قلبي مخلصا عبر السنين فيك عم الخير والأمن استقام وانما بالشرع سلم وسلام فيك الخير والامن استقام وانما بالشرع سلم يا شعرا تحته سلل الحسام دمت طول الدهر فخر المسلمين يا شعرا تحته سلل الحسام دمت طول الدهر فخر المسلمين موطني يا موطن الهادي الأمين موطني موطني يا فخر كل المسلمين موطني موطني يا طهر أرض الحارمين لك قلبي لك قلبي مخلصا عبر السنين لاك قلبي مخلصا عبر السنين يا بلاد العزة يا رمز الإباء يا بلاد المخلصين الأوفياء يا بلاد العزة يا رمز الإباء يا بلاد المخلصين الأوفياء سائر الأعداء ومعنا الكبريا إننا جند الأرض الحارم ساير الأعداء ومعنا الكبريا إننا جند الأرض الحارم موطني يا موطن الهادي الأمين موطني موطني يا فخر كل المسلمين موطني موطني يا طهر أرض الحرمين لك قلبي مخلصا عبر السنين لك قلبي مخلصا عبر السنين